الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل والشرح شرح متن قطر الندى بل صدا يقول المصنف رحمه الله ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله عبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله هذا المبحث قد مضى معنا في الدرس السابق حيث تناول فيه المصنف رحمه الله مبحث مسوغات الابتداء بالنكره وقال ويقع المبتدا نكرة إن عما أو خص وهذا يدل على أن الأصل في المبتدا أن يكون معرفة إذ الحكم على النكرة في الغالب لا يفيد فلا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا والمحكوم عليه هو المبتدى ومنه لا بد أن يكون معرفة أي المبتدى قال ويقع المبتدى نكرة أي وأحياناً يجوز الابتداء بالنكرة وذلك إذا أفاد وذلك إذا أفاد وهذا القيد هو القيد العام الذي عليه جمهور النحات وأشار إليه سيبوي في كتابه وغيره وغيره فمنهم ابن مالك في الفيتي حيث يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد ما لم تفد الاصل عدم الجواز عدم جواز عدم جواز الابتداء بالنكره إذا إلا إذا أفادت فإذا أفادت جاز الابتداء بها وهنا قال المصنف ويقع المبتداء نكرة إن عما أو خصا هذه الفائدة أو تفيد النكرة في الغالب إذا كانت عامة أو خاصة هذه المسوغات التي ذكر هنا رحمه الله بشكل عام وهذا الشكل العام هو الذي يجمل لنا جميع المسوغات التي ذكرت فيما بعد عند المصنفين أو عند الشراح هذا شراح القطر وغيره من الكتب ذكروا مسوغات كثيرة وصلها بعضهم إلى 32 مسوغا, أو اثنين وثلاثين مسوغاً, مسوغاً ترجع في عمومها إلى العموم والخصوص فالنكرة إذا عمت أفادت وإذا خصت كذلك أفادت قال نحو ما رجل في الدار رجل هنا مكرة في سياق النفي فلا شك أنها تفيد العموم فهنا عمت رجل في الدار وإله مع الله اله النكره وجاءت في سياق الاستفهام فكذلك عمت تفيد العموم فجاز الابتداء بها فنقول ما حرف نفي رجل مبتدا مرفوع ورفعه ضمه ظاهره في آخره في الدار جر ومجرور متعلقان بالخبر و مع الله نقول الهمزه حرف استفهام اله مبتدا مرفوع ورفعه ضمه ظاهره على آخره مع ظرف مع ظرف والله مجرور بإضافة والظرف متعلق بالخبر المحذوف وهنا في المثالين هذين اللذين ذكرهما المصنف جاز الابتداء بالنكرة رجل في المثال الأول وإله في المثال الثاني لأن كل من النكرتين رجل وإله وقعتا في سياق النفي ثم الاستفهام فأفادت العموم فجاز الابتداء بهما ثم قال ولا عبد مؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك اللام لام الابتداء وعبد اسم نكرة لكنه موصوف بمؤمن فالنكرة هنا خصت بالإيمان فوصفت والوصف تخصيص, والوصف تخصيص فهنا قال إن عما عم خص فهنا تخصيص فجاز الابتداء بعبد فنقول عبد مبتدا مرفوع ورفعه الضم الظاهر على اخره مؤمن صفة لها مرفوعه ورفعه الضم الظاهر على اخره خير خبر خير خبر من مشرك الجار والمجرور تعلقان بخير وخمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات خمس نكره كذلك جاز الابتداء بها لأنها تخصصت او خصت بماذا بالإضافة خصت ب الاضافه فهنا كذلك عندنا تخصيص خمس صلوات كتبهن الله فخمس مبتدا مرفوع رفع الضمه ومضاف صلوات مضاف اليه مجرور جر الكسره وكتبهن فعل ماضي مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب الله فاعل الله فاعل والجمله الفعليه خبر ل لخمس واضح الآن هذا كلام المصنف رحمه الله وقد مضى هذا المعنى معنا في الدرس السابق قال هنا والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير والحاقة ما الحاقة وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول والليلة الهلال متأول إلى هنا المصنف رحمه الله ذكر مسألتين ذكر مسألتين أو نقول ثلاث مسائل تقريبا المسألة الأولى أقسم الخبر ذكر اقسام الخبر فقال الخبر جملة هذا القسم الأول وقال وظرف هذا القسم الثاني وجارا ومجرورا هذا القسم الثالث هذا القسم الثالث ثم ذكر مسألة أخرى وهي تعلق الظرف والجار والجار والمجرور بماذا؟ بمستقر أو استقر؟ وهذه مسألة الرابعه أو الثانية الرابعة لا الثانية. الثالثة وذكر مسألة أخرى وهي جواز هل يجوز الاخبار بالزمان عن الذاتي؟ هل يجوز بالإخبار بالزمان عن الذات نتحدث عن المسألة الأولى فقط نتحدث اليوم عن المسألة الأولى فقط وهي أقسام الخبر. أقسام الخبر أقسام الخبر أقسام الخبر وذلك من قوله رحمه الله والخبر جملة لها رابط إلى قوله أو استقر بمحذوفين أو استقر بمحذوفين يقول المصنف رحمه الله والخبر جمله والخبر جمله الخبر قسمان الخبر جمله يعني اجمالا هو قسمان خبر مبتدا خبر مبتدا عفوا ماذا اقول انا خبر مفرد وخبر جملة. الخبر قسمان يمكن أن نرسم هذا الرسم قسمان مفرد وجملة مفرد وجملة نعم لا هذا العصر الخبر قسمان مفرد وجملة الآن تقسيم كثير من النحاة ثلاثة مفرد وجملة وشبه جمله وشبه جمله لكن التقسيم غير صحيح في الاصل او نقول ليس بجيد لماذا حتى المصنف رحمه الله قال وظرف المنصوب النحو الركب اسفل منكم وجارا ومزرون الحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر او استقر يعني هذا الظرف الذي هو شبه جمله وجار ومجرور يتعلق اما بمستقر فيكون مفرد او باستقر فيكون جمله واضح، ولهذا يرجع التقسيم إلى الى هذا التقسيم، مفرد وجملة، وهذا الذي أشار إليه ابن مالك قال، وجملة يأتي، آه، نسيت، لا علينا، وجملة يأتي أو شبه جملة. ومفردا يأتي ويأتي جملة ناوين معنى ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي قيلت له ومفردا يأتي ويأتي جملة هكذا في, في, في الفي يقول ومفردا يأتي يقصد الخبر أو الخبر جزء المتم الفائدة الله بر من الأية ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقط له ثم يقول بعد ذلك بأبيات يقول وأخبروا بظرفنا نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر فيرجع التقسيم الى هذا الى هذا وهو ان الخبر اما ان يكون مفردا واما ان يكون جمله وسياتي هذا تقرره ان شاء الله بعد قليل الان قال المصنف رحمه الله والخبر جمله والخبر جمله لماذا تحدث عن قاله هنا الخبر جمله لانه تحدث عن عن عن, عن شبه عن الخبر المفرد تحدث عنه قال والمتداء والخبر مرفوع انك الله ربنا ومحمد نبينا فتحدث هنا عن الخبر المفرد وهذا هو الاصل الاصل الخبر ان يكون مفردا وقد مضت امثله قد مضت امثله الله ربنا هذا الخبر هنا ماذا ربنا هو مفرد ومحمد نبينا اين الخبر هنا نبينا وهو ماذا مفرد وهكذا اذن انا والخبر جمله والخبر جمله اذا الخبر جمله الجمله قسمان الجمله قسمان اسميه و وفعليه اسميه وفعليه فالخبر الان اما ان يكون جمله اسميه واما ان يكون جمله فعليه اما ان يكون جمله اسميه نحو ها زيد his قائم زيد a قائم لو عدنا father ما a من معان عن الخبر to what محكوم عليه والخبر حكم المبتدا موصوف والخبر وصف في المعنى of زيد first قائم then المبتدا زيد one is ها والخبر أبوه أبوه قائم كل هذا خبر عن زيد تأمل جيدا في الجملة تجد أن زيد خبره أبوه قائم وليس أبوه لأن المعنى لا يستقيم لو قلت لك زيد أبوه لا يستقيم المعنى لكن لا ننسى استفيدنا الفائدة لا تستفيد لكن أبوه قائم كل هذا خبر عن زيد كل هذا أخبرتك عنه به عن زيد واضح الآن نرجع إلى هذا الخبر جملة So the sentence is either the name or the name, either the real. What does the sentence do you have to do? His father is a very famous name to start with the name. His father and his father are from the five names. مبتدا does the sentence be مبتدا ثان مرفوع ورفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم وليس الرفع الضم من مصطلحات البناء الضم في محل مضاف ترمي مضاف اليه نعم قائم خبر عن ابوه خبر عن ابوه مرفوع ورفعه الضم ظهر على اخره والجملة الاسمية أبوه قائم خبر عن عن زيد في محل رفع خبر لزيد واضح الآن جملة فعلية نقول زيد قام قام أبوه زيد قام أبوه زيد مبتدى أين خبره قام أبوه كله خبر عن زيد كله خبر عن عن زيد فقام هذا نوع الفعل لماذا نعم فعل ماضي مبني على الفتح ابوه ماذا ليس نفس الاعرابي ابوه ابراهيم خبر خبر عن قامه في السلف فاعل ما بك ها ما بي عليك الا ابوه ها ابوه فاعل قام من قام بالقيام ابوه فهو مرفوع ورفعه ابوه مرفوع رفعه because it من from the names of the 5th and he is a member of the name of the 5th in the area of the 1st, in the area of the 1st So this is an example about the name and the real name So the first الخبر جملة تأملوا معي قبل أن أعطيكم هذا الحكم لو قلت لكم لو قلت لكم هذا المثال زيد جاء خالد ولو قلت لكم زيد زيد عمر مريض زيد عمر مريض أمم، لماذا؟ هل فهمت شيئاً في المثال الأول؟ زيدون جاء جاء خالدون، هل فهمت شيئاً؟ لماذا؟ من يقول لماذا؟ لأن شرعي الخبر وجزم يتمو يتم المعنى المبتدا، وهنا جاء خالدون لم يتم. لماذا؟ لا علاقة بينهما، لا ارتباط، لا يوجد ارتباط بين المبتدا وبين الخبر. أيوجد ارتباط؟ لا يوجد ارتباط. زيدون جاء خالدون. لا يفهم المعنى لا تتم الفائدة لأن جاء خالد لا, لا ارتباط لها مع زيد زيد عمر مريض لا يوجد ارتباط بين عمر مريض وبين زيد لا يوجد ارتباط لو قلت لك زيد مريض هنا الخبر ماذا مفرد لكن هنا ماذا يوجد ارتباط فمريض وصف وخبر عن عن زيد لكن هنا الجملة في المثال الأول زيد قام أبوه. قام أبوه. الآن يوجد صبان أولى. أين الرابط؟ قام نعم لا, لا الضمير هذا أبوه يعود على الضمير. على زيد. كأنك قلت زيد قام أبو قام أبو زيد. واضح؟ <تصفيق> لو قل... لو قلنا جاء خالد. لكن قلت لك جاء خالد. لا يوجد ارتباطه نعم وبالتالي لا يجوز إخباره لا يصح الإخبار أيه من معنى لكن هذا قال والجملة والخبر جملة لها رابط لا بد من الارتباط أي شيء سواء حتى في الحال حتى في في الصفاء في في الأمور التي تكون جملة ولو ما تكون جملة سواء حال أو أو حتى في صفة الموصول مم. الذي سلف الموصول. قلنا ماذا يود لابد لها من ها من عائد يربط يكون رابط بينهما. إذا لم يوجد الرابط يوجد انفكاك. وهذا انفكاك لا يتم به المعنى لا يتم به المعنى. فالمبتدأ هذا زيد يحتاج إلى رابط يربطه بجملته. فقام أبوه قام أبوه هنا يوجد رابط هذا ها الضمير اله هذا يعود على زيد. فسار الارتباط. رأيت الارتباط هنا هذا ارتباط. هذا الارتباط ماذا يكون به الخبر ماذا خبرا عن هذا زيد خبرا عن هذا, عن هذا زيد قال المصنف رحمه الله والخبر جملة لها رابط قال كا زيد أبوه قائم زيد أبوه قائم زيد هذا زيد أبوه قائم قائم الآن هذا جملة أبوه قائم خبر عن زيد أين الرابط هنا الذي ربط الزيد بالمبتدا بالجملة بجملة الخبر هل ها نعم هل ها هذا لماذا ها هنا لأنها تعود عن زيد فكأن زيد ذكر هنا مفهوم كأن زيد ذكر هنا فرتبطت الجملة بعضيها ببعض ارتبطت جملة الخبر بالمبتدا فصارت ماذا تامة وبالتالي أجاز الإخبار بها هذا أحد الروابط الأربعة أحد الروابط الأربعة التي تربط الخبر بمبتدئه إذا كان جملة الخبر إذا كان جملة يرتبط بالمبتداي بأربعة أمور يرتبط الخبر إذا كان جملة بالمبتداي بأربعة أمور أو نقول إذا كان الخبر جملة فيرتبط بالمبتدا بأربعة أمور بأربعة أمور أولها الضمير أولها الضمير وقد راينا هذا وقد رأينا المثال من يعطينا مثالا في القرآن الكريم؟ كثيرة جدا الأمثلة في القرآن الكريم آه. يكون الرابط ضميرا نعم سيتقول والله ارتباط خاص سلامات الله وبركاته ام جئتنا الى هذا المكان حيث يقام العرس يا الدين وا والمؤمنون ها يا زيد لا ايه بعضهم ايوه وين المؤمنون والمؤمنات هذا اين المبتدا المؤمنون هو المبتدا هذا معطوف عليه في حكمه هو معطوف عليه ها اين خبر معظم اولياء بعض بعضهم are auliyah. فنقول say the مرفوع رفعه. الواو a جمع مذكر سالم. والمؤمنات معطوف عليه مرفوع uber. بعضهم uber because مرفوع رفعه a وهو mzakr sallim. خبر the believers are بعضهم uber. وهو مضاف بعض مضاف اليه الان الخبر ان هذا بعضهم او ليا بعض هو خبر لي المؤمنون اين الرابط هنا بعضهم انها هنا هم هذا الضمير هو الرابط الها في بعضهم هو الرابط انظر بعض والمؤمنون بعض المؤمنين والمؤمنات او ليا بعض مفهوم اذا فالرابط هنا كذلك الضمير زين يكفي من المثال ننتقل إلى مساله الى الرابط الثاني حتى ننهي البحث هذا أو نبحث هذا في في وقته أه؟ قال ال الرابط الثاني هو الإشارة الرابط الثاني هو الاشاره الأول هو ماذا الضمير ورأينا امثله على ذلك الرابط الثاني هو الإشارة ومثل له مصنف رحمه الله بقوله تعالى ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير الايه من سوره الاعراف وفيها قراءتان ولباس التقوى ولباس التقوى فيها قراءتان النصب والرفع هنا قال ولباس التقوى ذكر قراءه الرفع اما قرات النصب فلا شاهد فيها قرات النصب لا شاهد تشهد فيها اذا ولباس التقوى ذلك خير اين المبتدا واين الخبر نرضي ها لباس مبتدا لباس مبتدا والخبر ذلك خير فسين لباس مبتدا والخبر لماذا لا تعرف الخبر لماذا ما الصعوبه فيه خبر لماذا لا تعرف خبر الخبر مكمل يتم لك الفائده اين الفائده التي استفدتها قلت لك لباس التقوى ذلك خير ها لو قلت لك لباس التقوى خير اين الخبر أي. لو قلت لك لباس التقوى ذلك خير ذلك خير هو الخبر رايت ذلك خير هو الخبر نعم ذلك خير هو الخبر للباس كانني قلت لك ولباس التقوى لباس التقوى خير فهم هذه ذلك تعود على من إشارة لمن إشارة لباس تقوى لأنه مضاف مضاف إليك شيء واحد لباس التقوى هو المبتدا نقول لباس مبتدأ ورفعه ضم ظاهر على آخر ومضاف التقوى مضاف إليه مجرور وجره سراج الدين جره ماذا؟ تقوى نعم إبراهيم استغفر الله محمد الكسر المقدره هذا يعرف تقدير لفظا او تقديرا مقدره منع من ظهور اهل الحسين التعذر لانه اسم مقصور نعم منع من تعذر. التعذر ذلك ها ذلك ذاك ذلك ذا اسم الإشارة اسم إشارة ها اسم إشارة اسم إشارة اسم إشارة اسم منصوب إشارة في محل ها ها اسم إشارة ها اسمعي مبني على أعزكونا حسن ها في محلي جر نرفع نصب رفع مبتدأ ثان مبتدأ ثان ها ها هل الإشارة من البعيد أم للبعيد للبعيد للبعيد ما الدليل لام البعد هذه لام البعد لكن هو هنا قريب لباس التقوى ها إشارة هذا إلى إذا رفعات مكانته وعلوم منزلته ذبا بلاغ الإشارة هنا إلى بيان رفعة اللباس ومكانته وعلو المنزل ذلك خير خبر لي لذلك أين الخبر لباس هو هذه الجملة أين الرابط هنا اسم الإشارة او الإشارة لا نقول اسم نقول الإشارة أحسن الإشارة إليه فارتبطت هذا الخبر بالمبتدا مفهوم لو قال ولباس التقوى في غير القرآن ولباس التقوى الدنيا خير هل يوجد ارتباط؟ مساء الخير. هل يوجد ارتباط هنا؟ لا يوجد ارتباط، تفضل. لا يوجد ارتباط. لو قال لباس التقوى الدنيا خير، لا يوجد ارتباط. لعدم وجود ماذا؟ الرابط بين لباس والدنيا. لكننا إذ ذلك تربط ماذا؟ لباس بماذا؟ بالخبر هذا ذلك ذلك خير. الرابط الثالث الرابط الثالث يقول المصنف رحمه الله نعم والحاقة ما الحاقة إعادة المبتدا بلفظه إعادة المبتدا بلفظه هذا ماذا هو الرابط الثالث الرابط الثالث مثل المصنف بقول تعالى الحاقة ما الحاقة أين المبتدا؟ الحق. المبتدا هو الحق. هذا مبتدا. أين الخبر؟ نحن نتكلم عن الجمل اذا عن الخبر إذا كان جملة. إذن فلا لا لا, لا كل هذا خبر. كل هذا خبر. نعم. لأن المبتدأ هو الحاقة خبره هو الجمله ما الحاقة وما هنا استفهام وهذا اسم اسم استفهام انتبهوا ما هذه تأتي على تقريبا عشرة صور تأتي على قسمين ما على قسمين حرفية واسميه واضح الحرفية لها انواع تكون نافيه الى غير ذلك الاسميه كذلك على اقسام منها ان تكون اسم استفهام اسم استفهام فما هنا في قوله تعالى ما الحاقه اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ثاني مبتدا ثاني. الحاقة هذه خبر عن عن المبتدا الثاني. عن المبتدا الثاني. والجملة هذه خبر عن المبتدا الأول. خبر عن المبتدا الأول. أين الربط هنا؟ أعيد المبتدا بلفظه. أعيد المبتدا بلفظه. وهذا واضح. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة والأمثلة كثيرة جدا الرابط الرابع مثل له المصنف رحمه الله بقوله وزيد نعم الرجل هنا يقال الرابط العموم العموم الرابط هنا هو ماذا هو العموم مثلا مصنف نعمه رغا وزيد نعمه الرجل نعمه الرجل هذه جمله لها ثلاثه اوجه من الاعراب الوجه المشهور هو الذي ذكره المصنف ومثله زيد ما نعربه ها مبتدا نعم زيدون نعم الرجل ما اين الخبر نعم, نعم الرجل نعميه الرجل هي الخبر نعم الرجل نعم ماذا هو كيف نعرفه فعل اين مضارعه ينعم نعمه ينعم ينعم ليس له مضارع وليس له امر فعل ماض جامد فعل ماض جامد مبني على الفتح أنشئ أو سيغة لإنشاء المدح سيغة لإنشاء المدح ونظيره بئس كذلك فعل ماض جامد يعني غير متصرف فنعم فعل ماض مبني على الفتح الرجل خبر لنعمه آه عفوا ليس خبرا لا اله الا الله ذهبت معك مم. الرجل فاعل لكل لكل فعل فاعل فان ظهر فهو والا ضمير مستتر الرجل فاعل لنعمه مرفوع ورفعه الضم ظاهره لاخره والجملة والجمله الفعليه نعمه رجل خبر لزيد او عن زيد في ما حرفه خبر. أمم أين الرابط هنا؟ العموم. أين العموم؟ الحمد لله. أمم كيف ذلك؟ هل هنا ماذا تفيد؟ أينها في ما سبق؟ تفيد العموم عمل جنسية نعم. إيه. ولا زيد داخل؟ وزيد داخل داخل في هذا العموم هذا هو الإرتباط. زيد رجل. زيد رجل، وأل تفيد جميع الرجال، تفيد دخول جميع الرجال في الرجل، واضح وهو واحد منهم، فرد من أفراده، من أفراد هذا العموم، فارتبطت الجملة بماذا بالمبتدأ؟ هند نعم الفتاة، هند نعم الفتاة، ماذا؟ لأنها داخلة في الفتاة. ال لا يقول الرجل فكل رجل يدخل في الرجل لان ال هنا جنسيه تفيد العمومه فهذا معنى قول مصنف زيد النعمود اشار الى الرابط الرابع وهو العموم وهو العموم قلت قبل قليل هذه الجمله لها ثلاثه اوجه من الاعراب هذا وجه هذا الذي ذكرته وجه الوجه الثاني ان نقول زيد مبتدا آه عفوا نعم مبتدا عفوا ليس هذه نعم الرجل زيد هي التي لها ثلاثه اوجه نعم الرجل زيد هذه الجمله نعم الرجل زيد ويمثلونها في حذف المبتدا وجوبا في حذف المبتدا وجوبا تجدون هذا التمثيل عند سيئتي معنا ان شاء الله في مبحث حذف المبتدا والخبر ولهذا نتجاوزه الآن فيها ثلاث اوجه سأذكرها في في حينها ثم قال المصنف رحمه الله الا في نحو يعني الجملة الخبر اذا كانت جمله لابد له من رابط الا إلا استثناء يعني لا يشترط الرابط في نحو ما يلي قال إلا في نحو قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد أول نعرب هذه الجملة قل فعل أمر نعم أحسنته هو بسيط صحيح الله ثاني. أحد خبر. أحد خبر لمن خبر الخبر الأول. نعم صحيح هذا أحد أوجه الاعراب هذا أحد أوجه الأعراب. وهو أن هو ضامير منفصل مبني على الفتح فيما هذا رفع مبتدا الله مبتدا ثان مرفوع ورفع الضمة أحد خبر عن المبتدا الثاني مرفوع ورفع الضمة والجملة الاسميه الله أحد خبر عن المبتدا الاول وهو هو وهو هو اين الرابط هنا ها اين الرابط هذا هذا المبتدا هو هذا خبره الله احد اين الرابط هنا لا يوجد ضمير ولا توجد اشاره ولا يوجد عمود ها ها لا يوجد لا ما قول قول كل هذه لم يلد ولم يرد الى اخر الصور مم. مم. كيف هم؟ قال انتبهوا قال والجمله لها رابط كزيد ابوه قائم وليست غذاء الخير والحاق الى غير ذلك قال الا في نحو قل هو الله احد في نحو يعني هذا مثال من الامثله لو قلت لكم تاملوا معي لو قلت لكم قولي لا قولي الحمد لله قولي الحمد لله قولي ماذا نعرفها ماذا اخفى قولي لا الحمد لله او لا اله الا الله بدا مرفوع ورفعه نعم الضم المقدر ليش على الياء محال يعرب اللام وليس الياء ضم مقدرة منع من بدون اشتقال المحل وهو اللام بالحركه المناسبه للياء وهو للي. مضاف الياء مضاف اليه هذا مبتدا اين خبره الحمد لله اخبرتك عن قولي انه الحمد لله والحمد هنا مبتدا مرفوع رفعه الضمه لله جاره جار ومجرور بالخبر هو الخبر كما سيتي واضح الان هذه الخبر هذا الجمله هذه اين, أين الرابط بين قولي والحمد لله هل هناك ضمير لا يوجد ضمير هل هناك اشاره لا يوجد اشاره هل هناك عموم لا يوجد عموم هنا الخبر هو نفسه المبتدا الحمد لله هي قول أولا هي القول أليس كذلك فلما كانت هذه هي هذه بعيني قولي تفسيره الحمد لله مفهوم كأن هذا تفسير لهذا واضح الجملة هنا جملة خبر هي نفسها المبتدا مفهوم لا قولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي ماذا هي القول أليس كذلك لو قلت لك زيد زيد أبوه قائم هل أبوه قائم هو زيد؟ لا، ليس هو زيد. زيد أبوه قائم. هي خبر عنه. لكن هل أبوه قائم هو زيد؟ ليس هو زيد. بفهم؟ هنا الحمد لله هي في حد ذاتها القول. بفهمنا؟ نعم. لا، لا ليس اتفاظ. لكن به هو ضمير الشأن هذا. والجملة هذه مفسرة له. قل هو هو الله احد فهناك ان هذه جمله الله احد مفسره للضمير ماذا هو ويقول عن الضمير هذا ضمير ضمير شان وضمير الشاء تفسره جمله بعدها مفهوم ولهذا لا يحتاج الى رابط لان هذه كانها فهم الله احد هي ماذا هي هو مفسره لي للضمير هو مفهوم هذا لهذا لم تحتج الى الى رابط كذلك في قولك قولي الحمد لله قولي الحمد لله نعم نعم مثلها, مثلها لكن لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي هذه بها ثلاث مبتدئات هي ثلاث مبتدئات هذه تقديرها لكن أنا هو الله ربي حذبت هذه الهمزة وادغمت النوم في النوم فصارت لكن هو الله ربي واضح؟ والتقدير لكن هذا حرف عطف أو لكن المخففة أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هو مبتدا ثاني الله مبتدا ثالث ربي خبر للمبتدا الثالث هذه الجملة خبر عن المبتدا الثاني وهذه الجملة خبر عن المبتدا الأول هذا أحد أوجه الإعراب لهذه الآية من سورة الكهف والرابط هو كما ذكرت يقول المصنف رحمه الله وظرف منصوبا نحو أي ويكون الخضر ظرفاً منصوباً نحو والركب أسفل منكم الآن الخبر قلت قسمان فيما قسمان مفرد وجملة الان نتحدث عن الخبر إذا كان شبه جملة شبه جملة شبه جملة قسمان ظرف وجار ومجرور ظرف وجار و... ومجرور ظرف وجر ومجرور الان الظرف قال المصنف والركب اسفل منكم قال و ظرفا منصوبا و ظرفا منصوبا نحو الركب اسفل منكم الان من يعرب او يعرب من من له الولد يكاد ينام قد اغمض عينيه ابراهيم محمد نور الدين يعفى من هذا سراج الدين الله اكبر الواو حرف عطف نعم صحيح او لتكن الله اكبر واش هم هم مبتدا مرفوع نعم الركب مبتدا مرفوع اين الخبر لماذا اخبره الركب اسفل منكم اسفل منكم اين خبر اسفل منكم كله نعم اسفل منكم خبر اسفل منكم هذا ماذا الاسفل والاعلى واليمين ها ظرف منصوب ظرف منصوب على الظرفيه منكم جار ومزور متعلقان متعلقان كيف تقول لي ما... <تصفيق> <تصفيق> كيف بالركب يا رسول لو كان متعلقا بالركب لجازه ان نقول والركب منكم هل الركب منهم لا. الركب اسفل منكم متعلقان باسفل لانه على صيغه افعل رابح على صيغة أفعل الجار من حرف جر مبني على السكون مبنيين على السكون لا محل من العرب والكاف ضمير مطلق مبني على الضم في محل جر اسم مجرور والميم دالة على الجمع منكم والجار ومجرد على القلب أسفل الآن الراء أسفل هنا ماذا هل هو الخبر ها ن ن نترك المثال نعود إليه فيما تبع لكلم المصنف قال وجارا ومجرورا ك يا المثال قال الحمد لله الحمد لله طبعا رب العالمين مضاف اليه ومضاف اليه مفهوم الحمد لله اين المبتدا الحمد مرفوع ورفعه الضمه لله اللام اللام حرف جر لله مجرور باللام واضح الان والجار والمجرور سياتي الان قال انتبه قال وتعلقهما ذكر اثنين تعلقهما اي اثنان ما هما الظرف والجار والمجرور الظرف واحد والجار والمجرور واحد من فوق. فتعلقهما لا يقصد الجار والمجرور فقط لان هذا كله واحد يقصد ماذا الظرف والجار والمجرور اللذان هما ماذا هما شبه الجملة. الشيب الجملة ظرف أو جار مزروع. لا بد للظرف والجار من التعلق. لا بد للظرف والجار مزروع. سواء كان جملة، سواء كان في كذا أو في أيهما، لا بد لهم من التعلق. التعلق يعني لا بد لهم من العمل. من يعمل فيهما؟ حينما تقول الظرف متعلق بكذا أي من عمل فيه؟ وحينما تقول والجار والمزروع متعلقان بكذا أي من عمل فيهما؟ قال و... وَتَعَلُّقُهُمَا بمستقر مستقر هذا رفض يبدو مستقر نقول والظرف أسفل متعلق بماذا؟ بمستقر نعمل متعلق بمستقر يعني عامل فيها النصب استقر هو المستقر وكأنه قال والركب مستقر أسفل منكم لأن الظرف هذا وعاء وعاء لوقوع الفعل فيه أو ما يعمل عمل الفعل تقول استقر في البيت استقر يوم أمس سافر يوم الخميس فالسفر هنا وقع في ظرف ظرف في ماذا في يوم الخميس هنا كذلك مكان هذا ظرف مكاني مفهم والركب استقر أو مستقر في المكان الذي هو في الأسفل مفهم هذا هذا المعنى فنقول الظرف متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر مفهوم هذا وهنا نقول الحمد مستقر لله الحمد مستقر لله هذا معنى المصنف رحمه الله وقال بمستقر او استقر لان فعل مستقر اسم فاعل الان نقدر فعل فنقول الركب استقر ماذا اسفل اسفل منكم والحمد استقر لله يجوز الوجهان يجوز الوجهان اذا كان الذي اذا كان عندك ظرف او جار ومجرور فيتعلقان اعني الظرف والجار الجار او فيتعلقان بالاسم مستقر او بالفعل استقر أو بالفعل استقرأ مواضح الآن إذن فنقول والركب أسفل منكم الركب المبتدا أسفل ضرفا منصوب متعلق بمستقر متعلق بمستقر والتقدير والركب مستقر أسفل منكم أو نقول أسفل ضرفا منصوب متعلق بإمكان باستقر والتقدير والركب استقر أسفل منكم وهنا كذلك استقر مستقر لله استقر لله لآن هذا التقدير هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخبر باعتبار انهما شبه شبه الجمله هذا فقط ماذا؟ في شبه الجمله تكلمنا قبل ايام عن الاسم الموصول اه عن سله الموصول الذي عندك وقلنا هنا الظرف يتعلق ماذا؟ بفعل فقط لا يجوز نقول استقر تعلق بمستقر because the الموصول لا the Prophet is not لو a sentence. If we were to be able يكون be a sentence, then there is no sentence. Do you understand? There is no sentence. What is it? It is a sentence. When we say, and the law is لو قدرنا مستقر يصير ماذا مفرد إيه؟ لو قدرناه استقر يصير ماذا جمله جمله فعليه نعم وبالتالي اما ان نقدره اسم فاعل فيكون يرجع الخبر جواه مفرد وإما نقدره بالفعل استقر فيكون ماذا جمله فعليه ولهذا قلت لكم الخبر قسمة مفرد او جمله حتى الظرف وجمجور يعودان او ياولان الى انهما ماذا اما مفرد اما جمله وهنا حين قلت مستقر هذا عام تقول كائن تقول موجود يجوز ان نقول هنا واسفل ظرف متعلق بكائن والتقدير والركب كائن اسفل منكم او تقول موجود والركب موجود اسفل منكم هذه كلها سيق تستعملها النبحات يستعمل الاستقرار ويستعمل الكينونه ويستعمل الوجود وكل ارفاق تدل على الكينونه العامه الكينونه العامه وهذا مبحث دقيق نوعا ما في باب المنتدى والخبر لكن نرجي التفصيل عنه الى الحلقات القادمه إذن لاحظوا معي اننا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر او استقر محذوفين محذوفين اضحنا هنا حذف هذا مستقر واستقر حذف واجب حذف واجب لأنه كينونة عامة ليس كينونة خاصة بمعنى كينونة خاصة معنى هذا مثال الآن أعطيكم مثال الآن زيد في الدار وزيد عندك هذا ماذا؟ ظرف وهذا ماذا؟ جار مزر كله ماذا؟ كله خبر عن زيد زيد عندك وزيد في الدار الآن ضرب معناه متعلق بماذا؟ بمستقر أو متعلق الجالس بماذا؟ باستقر إما مستقر إما استقر إما كائن إما استقر إما موجود إما استقر يجوز أن تقدر تقول زيد عندك في الدار زيد استقر عندك زيد مستقر عندك زيد كائن عندك زيد موجود عندك زيد كائن في الدار زيد استقر في الدار زيد موجود في الدار كل هذا جاهز الآن لو قلت لكم زيد جالس في الدار اين الخبر جالس فقط لا مفرد. مفرد خبر نقول في الدار جانوا متعلقين بجالس هذا كيننا الان زي جالس جالس هذا كيننا او لا كيننا لكنها خاصة مفهوم لكن لو قلت لك كائن لكن عاماً ممكن هناك ممكن يأكل ممكن شارب ممكن ذاك يشمل كل شيء لكن الجلوس صفة خاصة هل الخبر خبر صفة في المعنى صفة خاصة لكن كينونا على أي هيئة كانت لا يهم وعلى أي وصف كان وعلى أي حكم كان فهو ماذا عام فإذا قصدت الكينون العام التي هي تقدير بالاستقرار أو الكينونة أو الوجود فالخبر محذوف وجوبا فخربنا نقول محذوف وجوبا فنقول في زيد عندك هكذا الاعراب زيد المبتدا مرفوع رفعه الضم ظهرا على اخره عندك عند ظرف منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف والكاف مضاف اليه والظرف الان هذا الاعراب والظرف متعلق بخبر متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن طبعا مستقر طبعا موجود كلها مصطلحات واحدة أو استقر هذا دليل على أن الخبر ماذا مفرد إذا حبيت إذا إن شئت أن تجعله مفردا وإن شئت أن تجعله جملة فأخبره تقول استقر والتقدير زيد كائن عندك زيد مستقر عندك زيد موجود عندك وزيد استقر عندك واضح العمل الآن هذا شيء من هذا الباب سيتم الرجوع إليه إذا عدنا إلى حينما نواصل شرح هذا المتن بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك